and before that we die, it'll دعوا المنافقون أن تنزل عليهم شورة أن تنزل عليهم شورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله inna kunta bil rasulihi wa rasulihi وإذا تمن بأنهم كانوا كيرني أنا يقاتون انفاقات برقمهم من دم يرون بينهم كانوا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي عصقهم